أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفاء السلام على عباده الذين صفاء صلى الله وسلم وبارك على نبيه المصطفاء وآله المصطفين الشرفاء ثم أما بعد فهذا أحين الشروع في ذلك الحديث بئر بضاعة هذا حين الشروع في حديث في ذكر حديث بئر بضاعة او بئر بضاع بضاع او بضاع الماء طهور لا ينجسه شيء والحديث برقم 66 في باب ما جاء ان الماء لا ينجسه شيء قال حدثنا هناد والحسن بن علي الخلال وغير واحد قالوا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 من سبي بني قريظه فهو محمد بن كعب محمد ابن كعب بن سليم ابن عمرو بن اياس كذا قال أبو حاتم بن حبان محمد بن كعب ابن سليم بن اياس ابن حيان بن قرزة ابن عمران بن عمير ابن قريظه يبقى النسبه المين لقريظه ثقه أبو محمد كنيته أبو محمد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 فدعا بطعام فأكل فقلت له سنة يعني دي سنة دي عند الخروج للسفر في رمضان تأكل قال سنة ثم ركب هكذا من طريق عبد الله بن جعفر وفيه ضعف ها يعني أبو علي بن عبد الله بن جعفر المدينة يقول أبي ضعيف الحق حق ان يتبع ابويا ضعيف ابويا ايه ضعيف الحق حق ان يتبع لذلك عقبوا بحديث البخاري قال حدثنا محمد بن اسماعيل يعني البخاري قال حدثنا سعيد بن ابي مريم سعيد بن ايه ابن ابي مريم او سعيد بن الحكم ابن ابي مريم الايه المصري قال قال حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر يروي عنه سعيد بن الحاكم أو سعيد بن أبي مريم هو أخو إسماعيل. محمد بن جعفر ابن أبي كثير القرشي أخو إسماعيل ابن ااا إسماعيل بن جعفر ابن أبي كثير القرشي. آه مش كده ولا إيه؟ يعني محمد بن جعفر ليس بغضبه. لا ده محمد بن جعفر ابن أبي كثير أخو إسماعيل.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 قال حدثني محمد بن المنكدر عن محمد بن كعب القرظي بمسكت يبقى دي روايه مين دي روايه محمد بن جعفر بيتابع بيها عبد الله عبد الله بن جعفر عبد الله بن جعفر ابن نجيح تبعه محمد بن جعفر ابن أبي كثير القرشي رويت عن أبي أيوب الانصاري يعني محمد بن كعب القرظي عن مين عن أبي أيوب يعني خالد بن زيد بن كليب الأنصاري خالد بن زيد <تصفيق> ابن كليب الإيه أبو أيوب الأنصاري برقم 3539 قال أبو عيسى حدثنا كتيبة قال حدثنا ليس بن سعد عن محمد بن قيس قاص عمر بن عبد العزيز محمد بن قيس اللي هو قاص عن محمد بن قيس قاص عمر ابن عبد العزيز عن ابي صرمة ابي صرمة هذا صحابي يعني مالك بن قيس الانصاري ابي صرمة اسمه ايه مالك ابن قيس المازني الانصاري مازني من بني مازن الانصاريين آه يعني ابي صرمة هذا انصاري صحابه له صحبه عن ابي ها صرمة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 هكذا من طريق محمد بن قيس يعني محمد بن قيس قاص عمر ابن عبد العزيز يعني عن ابي صرمة عن ابي صرمة مالك ها مالك آه مالك, آه مالك بن قيس, قيس المادزلي قال وقد روى محمد بن كعب يعني دي رواية محمد بن قيس ذكر الأصل روايه محمد بن قيس قال وقد روى محمد بن كعب القرضي عن ابي ايوب يعني محمد بن قيس رواه عن ابي صرما عن ابي ايوب محمد بن كعب رواه عن ابي ايوب يعني محمد بن قيس نزل ها لانه طبعا دون محمد بن كعب اما محمد بن كعب فقد رواه عن ايه عن ابي ايوب بلا ايه بلا وصل فقال حدثنا كتيبه قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي الرجال عبد الرحمن بن أبي الرجال يبدو أنه عبد الرحمن بن أبي الزينات عن بس من طريق عمر مولى غفرة عمر مولى غفرة المدنية ها عمر وفيه إيه ضعف لكسرة إرساله لكسرة إرساله وسوء عفظه عن محمد بن كعب عن أبي أيوب لذلك الترميذي بدأ بالرواية الأصاح وهي محمد بن قيس ثقة وعمر بن عبد عمر بن العزيز لا يستعمل الا الا الثقات عمر بن عبد العزيز لا يستعمل إلا الثقات محمد بن قيس قاص عمر بن عبد العزيز ثقه ولكن رواه مين عن أبي صرمه المازني عن أبي ايوب وأما محمد بن كعب في الطريق الي مين عمر مولى غفره الانصار عمر مولى غفر. روايته عن زيد بن أرقم. رواية محمد بن كعب القرظي. عن زيد ابن أرقم. الحديث الثالث برقم 3314 قال أبو عيسى حدسنا محمد بن بشار قال حدسنا ابن أبي عدي. يعني محمد ابن إبراهيم ابن أبي عدي. قال حدثنا قال أنبأنا شعب عن الحكم بن عتيبة قال سمعت محمد بن كعب منذ أربعين سنة يحدث عن زيد بن أرقم يبقى دي رواية حكم بن عتيبة حكم بن إيه حكم بن عتيبة عن محمد ابن سمعت منذ أربعين سنة يحدث عن زيد بن أرقم أن عبد الله بن أبيب أن عبد الله ابن أبى ابن إيه ابن سلول. أن عبد الله ابن أبى ابن إيه ابن سلول. قال في غزوة تبوك لأن رجعنا إلى المدينة لا يخردن الأعز منها الأدل. قال فأتيت النبي من لأتى زيد بن أرقم. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فحلب.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 ومن طريق الحكم بن عتيبه عن مين عن محمد بن كعب القرزي عن زيد بن ايه الحكم بن عتيبه يعني من طريق شعبه عن الحكم بن عتيبه يبقى روايه الحكم ايه ابن عتيبه الكوفي لانه كوفي محمد بن كعب ايه محمد بن كعب القرزي كوفي روى عنه الحكم بن عتيبه الايه الكوفي شيخ شعبه اه حديث الرابع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 أخو قبيصة ابن عقبة قال حدثنا سفيان الثوري عن موسى بن عبيدة موسى بن عبيدة الايه الربزي الربزي أبو عبيدة الايه النربزي موسى بن عبيدة الايه وبيكسر الروايه عن محمد بن كعب ولكن موسى بن عبيدة ايه ضعيف سيء الحفظ غلبته ايه غفلة الايه الصالحين غلبته غفلة الصالحين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 بس فيها موسى بن عبيده الايه موسى بن آه عن محمد بن كعب عن عبد الله بن عباس عبد الله بن مسعود روايته عن عبد الله بن مسعود برقم 1910 قال ابو عيسى حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو بكر الحنفي من ابو بكر الحنفي عبد الكبير بن عبد المجيد حنفي اه عبد الكبير ابن عبد الايه عبد الكبير ابن عبد المجيد المعروف بابي بكر الايه الحنفي صدوق صالح الحديث خرج له مسلم في الصحيح ها ابو بكر الحنفي خرج له ايه أه؟ مسلم قال محمد بن بشار حدثنا ابو بكر الحنفي يعني عبد الكبير ابن عبد يعني عبد الكبير ابن عبد المجيد قال حدثنا الضحاك ابن عثمان الضحاك ابن عثمان ابن عبد الله آه الحزامي اه الضحاك ابن عثمان الايه الحزام عن ايوب ابن موسى ايوب ابن موسى الاموي اه ايوب ابن موسى آه الاموي آه قال سمعت يبقى دي روايه ايوب عن محمد بن كعب قال سمعت محمد ابن كعب بن القرظي قال سمعت عبد الله بن مسعود يبقى محمد بن كعب عن مين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 سفيان بن وكيع قال حدثنا ابن أبي عدي عن حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي أبو جعفر الخطمي يزيد بن عمير عمير بن يزيد بن عمير الخطمي أبو جعفر الخطمي هو مين هو عمير ابن يزيد بن عمير الخطمي عن محمد بن كعب عن القرضي عن عبد الله ابن يزيد الخطم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 اللهم ما زويت عني مما احب فاجعله فراغا لي فيما تحب ارزقني حبك دي غايه اللهم إني أسألك حبك اللهم إني أسألك حبك هذا حديث أبو إدريس الخولاني عن أبي الدرداء ها ده حديث ايه ده حديث عبد الله بن ربيعه الدمشقي عبد الله بن عبد الله بن ربيعه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 بها أولية هذا الحديث من جهة أنه أول حديث للوليد بن كثير القرش. الوليد ها الوليد بن كثير اه الوليد بن كثير القرش المخزومي مولاهم أبو محمد المجل معزرة معزرة معزرا محمد بن كعب القرشي أبو, أبو حمزه أبو حمزه أبو حمزه حمزه محمد الوليد ابنك اختلط عليه الوليد ابن كثير ابو محمد ها محمد ابن كعب القرضي ايه ابو حمزه كنيت انس يعني دي روايه ابو حمزه عن ابي حمزه يعني الروايه الاولى روايه مين ابو حمزه عن مين لان كنيه انس ايه يعني دي ممكن تجعلها في المسلسلات روايه ايه ابو حمزه عن مين مين ابو حمزه الاول محمد بن كعب القرزي من ابو حنزة الثاني انس بن مالك يعني الروايه الاولى محمد بن كعب القرزي عن انس بن مالك كنيه كل منهما ايه واما ابو محمد كنيه الوليد بن كثير الوليد بن كثير الوليد بن كثير الوليد بن, كثير بن كثير القرش المخزومي ابو محمد المدني مولاهم سكن الكوفه ايضا يعني ايضا نزيل الايه نزيل الكوفه ها الوليد بن قراشي لا ما محمد بن كعب كوفي ايضا الوليد قراشي ايضا قرشي اه ونزل المدينة ايضا اه اه لا روايه اهل المدينة عنده مص... عنه مستفيضه والبخاري كتير روايه اهل المدينة سفيان بن عييه يعني الحجازيين واهل المدينة حجازيين واهل المدينة لكن اكثر ما يروي عنه زي ما انت شايف كده ابو اسامه ايه ده ايه ابو اسامه ايه كوفي ابو اسامه حمد بن اسامه ايه سفيان بن عيين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 حسم ورافع ابن خديد رافع وسهل رافع ابن خديد وسهل ابن أبيه حسم الأنصاريان يعني في النهي عن إيه عن المزابنة والنهي عن بيع العنب بالزبيب طبعا البيع المز المزابنة في التمر والعنب بالزبيب وكذلك عن بيع العنب بالإيه بالزبيب اللهم إلا في العرايب اللهم الا فين في العرايه بخرسها اا كما قلنا قلنا روايته عن التابعين الكبار والوسطى والوسط والصغار كابراهيم بن عبد الله ابن حنين بشير شير ابن يسار تدرس اللي هو جد مين ابي الزبير ما ابو الزبير المكي اسمه محمد ابن مسلم ابن ايه تدرس المكي يبقى تدرس ده مين ده جد مين جد ابي الزبير المكي جد ابو الزبير المكي وداوود التمار داوود التمار المدني وسعيد المقبري وسعيد بن أبي هند والوليد بن عبادة ابن الوليد ابن الايه الصامت الوليد بن عبادة بن الوليد ابن الصامت وعمرو بن, وعمر بن شعيب ومحمد بن كعب القرشي روايته ايه محمد بن كعب القرز ومحمد بن مسلم الزهري الزهري وجماعة ثقة مكسر عالم بالمغازي روى له الجماعة يعني الوليد بن كسير ثقه مكسر عالم بالسيار والمغازي وقد اخرج له الجماعة ورسوم من طبعا البخاري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 عن الوليد بن كثير قال حدثنا بشير بن يسار بشير ابن يسار مولى بني حارث ان رافع بن خديج وسهل بن ابي حسم حدثاه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنه السمر بالتمر الا لاصحاب العراي الا المين الا لاصحاب العراي فانه قد اذن له وعن بيع العنب بالزبيب وعن بيع العنب بالزبيب وعن كل ثمر بخارص وعن كل ثمر إلا إيه طبعا إلا إيه استثنائها طبعا العرايا العرايا اللي هي فين في التمر اللي هي فين في التمر فهذان هما الحديثان اللذان لم يخرج الترمذي له عدقو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 والحديث كما رأيت أبو أسامة حماد بن أسامة الكوفي عن الوليد بن كثير المدني عن محمد بن كعب القرظي عن, عن عبيد الله هذا هو الاسم الصحيح أتقنه أبو أسامة لذلك الترمذي قال إيه الترمذي قال عقبه لم يروي أحد حديث أبي سعيد في بئر بضاعة أحسن مما روى أبو أساب ده كلام متين جدا ده كلام ضارب في أعماق الصح ما أتقن أحد حديث بئر بضاعة كما أتقنوا منه حماد بن أساب حماد بن أساب وده بيدلك على أن بعض الأفراد بعض أفراد الأحاديث ها تقوم مقام الحجة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 الا محمد بن كثير الا محمد بن كعب تفرد عنه مين تفرد عنه الوليد بن كثير وتفرد عن الوليد مين ابو اسامه بهذا الاتقان ابن اسحاق يروي يحصل في لغبطه روى ابن اسحاق فلغبط في الاسم ولغبط في الاسناد ها وهم في الاسناد وفي الاسم وهم في الاسناد وفي الايه وفي الاسم تمام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 أه أه أبو بكر ابن إيه أبو بكر بن أبي شيبة وبعدين الإمام مين أه أحمد بن حنبل أحمد مش شيخ أحمد مش حمد بن أسامة شيخ أحمد أه حمد بن أسامة أبو أسامة شيخ الإمام إيه وقد خرجوا أحمد فيه في مسنبه يبقى أحمد بن حنبل أبو بكر بن أبي شيبة وأحمد ابن حنبل والحسن بن علي الخلال وهناد على ماذا نذكر من أسماء يعني لو ذكرنا المحمدون بعد أبي بكر بن أبي شيبة وأحمد بن حنبل والحسن بن علي بن محمد الخلال والحسن بن علي بن عفان حسن بن علي بن عفان عند, ابن ما عند البيهاقي المحمدون المحمدون ها المحمدون محمد بن علاء الهمداني هو مين راويه أبو اسامه ها مين راويه ابو قريب الهمداني مين راويه حماد بن اسامه اللي اول ما تذكره كنت تقول لي هو ده هو ده هو ده راويه مين حماد ابن هو ابو قريب الهمداني محمد بن علاء انتوا معانا ولا ايه اللي البخاري كده يقول حدثنا ابو قريب قال حدثنا ابو اسامه عن بريد عن ابي عن ابي موسى ها النسخة المشهورة نسخة ابو موسى الاشعاري من طريق مين ابو كرى عند البخاري ها ها مش كديو ولا ضر yah معانا ولا اقول ل blown yah ابو كيرين يبقى اول المحمدين محمد بن العلاء الحمدان محمد بن عثمان الوراق ومحمد بن عثمان ابن كرامة ها محمد بن عثمان الوراق ومحمد بن عثمان ابن ايه كرام. ابن كرام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 والعلم الكبير جدا ابو كرايب الهمداني محمد بن الايه محمد بن العلا موسى موسى بن عبد الرحمن المسروق موسى بن عبد الرحمن المسروق هنات في كم هنن ؟ واحد هناد بن السري هناد بن الايه السري يوسف بن موسى يوسف ابن موسى القطان يعني يوسف بن موسى القطان يعقوب ابن ابراهيم الدوراق، يعقوب ابن ابراهيم إيه، الدوراق، هارون ابن عبد الله الحمّان، هارون ابن عبد الله الح الحمّان، عبد بن حميد. عبد ابن حمّيت، عبد ابن حميد بلغنا كده خمسة عشر، بلغنا كده خمسة عشر، خمسة عشر.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 أنهم يبلغوا كثير كثير كثير يبلغوا ايه كثير لكن هذا على وجه العجالة السريعة الوقت ما بيسعفناش للنظر المدقق اخرجه ما دام عرفنا الاسماء كده ابو بكر بن ابي شيبة في موضعين من مصنفي 1131 برقم 1505 واحد 7281 برقم 36092 أحمد في موضع من مسنده مسند أبي سعيد الخضري جزء الثالث 31 أبو داود والترميزي في ب66 برقم 66 يعني أبو داود والترميزي اللي 66 برقم 66 وهو عندنا عند كان 66 النساء في المكتبة الجزء الاول 176 174 ابن الجارود 47 في المنطق ابن حبان في الثقات ثقاته مش في الصحيح فين في الثقات الجزء السابع 949 ترجمه 11410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 لا ينجسه شيء. حيض. الحيض. الحيض. الحيض جمع حائط. الحيض. الحيض جمع حائط الحيض. الحيض جمع حائط. حيض مع زرها نقولتها حيض حيض ولحوم الكلاب والنب الحيض الحيض بتخفيف الايه بتخفيف الحيض بالتجديد ايه بئر يلقى فيها الحيض الحيض الحيض يبقى تخفيف الايه الحيض ولحوم الكلاب والنتل والنتل بس انت عندك سكون التاء النتل بال بالتحريك هي فيها وجهين بس انت عندك ايه لعل لا العل الأفصح التحريك النتل النتل النتلو صح يعني هي فيها سكون لكن القراءة لعلها الأفصح النتن بالتحريك بئر بضاعة هكذا بئر بضاعة هكذا وبضاعة يعني كما قلنا بضم أوله أو بنصبه يعني بضمه أو إيه أو نصب بضم أو خفض بضمه أو خفض تقول بضاعة بضاعة كما تقول بضاعة ها. بضاعة ها. ها. سمي باسم امرأة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 سالب بن سعد السعد وابو مسعود البدري الانصار الايه ساعدي ايضا يعني الي ينسب جماعه من مشاهير الصحابه لعل اشهرهم على الاطلاق سالب بن سعد سالب ها سهل بن سعد فهي بئر في دار بني ايه بني ساعدة بالمدينه وهم احد بطون الخزرج قوله بئر يلقى فيها قلنا ايه بقى الحيد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 وقد يطلق وقد يطلق على جملة على جملة ما تستعمله المرأة مع الدم يعني قد يطلق على ال إيه جملة والمرأة تستعمل إيه؟ يا إما القرصف يا إما الخرف ها فا الحيض يطلق على الدم أو يطلق على ال على جملة ما يخرج ها أو ما تستعمله المرأة وتلقيه في القذف فالمرأة تلقي الدماء ومعها الإيه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 صلى عمر ايه ها صلى في دم اه واضح الايه ها, ها معانا ولا طب شيخ معلش عليها ان شاء الله بالنسبه للدم بس النجاسه الدم ما احنا بيقول ما احنا بنقول نجاسته للاستحاضه ليست كنجاسه بس ع... القرينة والشاهد فيه ان تعلم المرأة دم الاستحاضه من دم الايه الحيض أصل البحث معروف دم المرأة تعرف دم الحيض معرفة قطعية لا شك فيها، تمام؟ فهو مما يستقذر طبعه وتستفشع رائحته، فله رائحة كريهة غير رائحة الإيه، تمام؟ تمام؟ ويسود بلونه، فهو يميل إلى النجرانية السواد، لكن دم من الصحابة يميل إلى الإيه. سيل سائل يميل إلى السيولة وسيني إلى ولا رائحة لا ولا إيه ها ولا يستبشع ولا لا يستبشع دم الاستحاض إنما دم الحيض دم الحيض يستبشع آه وإنما قاسوا دم الاستحاضة ذلك لأن آه آه الشارع لم يغلظ في الاستحاضة كما غلظ في الحيض كما غلص في الايه في الح فشأن دم الاستحاضة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 والعظم تمام وفي رواية مر ببئر بضاعه وفيها حمار قد نتن حمار كان فيها ايه كانوا بيرموا ايه حمار حمار يبقى آآ آآ تلقى فيها الايه وفيها قول لحوم الكلاب وال والاحمره الكلاب والاحمره والنتن والنتن اي ما نتن بعد ايه بعد موته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 فقد كان الناس يلقون فيها على ما جاء في رواية التي سنذكرها رواية ابن إسحاق وكانوا يلقون فيها وكانوا يلقون فيها يبقى مين الذي يلقي كان الناس يلقون فيها الجيف والناتف كانوا يلقون فيها الجيف والناتف فهذا يعني تحكم بلا دليل يعني قوله يعني يعني قوله وهذا مما لا يفعله مسلم كأنه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 سبحانك eindelijk allemaal